بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صخفا مطحرة فيها كتب قيمه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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com